خدنا المفرده الاولى من اصل دين الاسلام وهو وهي الاقرار والا الإقرار ان تؤمن بان الله موجود ودي بلا شك ثانيا عباده الله وحده لا شريك له وخدنا العبادة وتعريف العباده والمعنى الشمولي للعباده واود انك ما تنساش المعنى ده ان المعنى الشمول للعباده العباده مش الركوع والسجود بس العباده الذبح العباده والناذر العباده وانا أؤكد على هذا المعنى كل ما دخل تحت قانون الشرع كما قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات كل تصرف دخل تحت قانون الشرع فانما هو عباده كل حاجه الدعاء عباده والناذر والذبح لله عز وجل السير الحكم عباده السير الى مسجد عباده الحكم ابدا ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الله عباده يبقى لما نقول بقى صرفوا العبادة لغير الله تعرف كلمة العبادة بالشكل الشامل عشان نقدر نفهم معنى ال معنى ايه هو معنى اصل دي وقلنا ان ده اصل زي ما كلمنا بكده ان يعني أصل, اصل الاسلام ده فطرة يعرفه اللي نسأل وفطراته تحفظ المفاصل دي عشان لما نيجي نستدعيها بعد كده في استدلالات على بعض الامور يقول مش احنا قلنا ان فطرة عشان كده حصل معاه الحكم البلائي احنا قلنا تعريف ده كذا. عشان كده حصل معي اصطر الثاني. عايزة تبقى مرصد كويه لهذه المسألة. وتدرك قضية الفتن الشديدة التي نعالجها. طيب المعنى الاخر عبادة الله بلا شريك. عبادة خالصة لله عز وجل بلا شريك. ما هو بقى الشريك في اصل الدين. هذه الوقت نتكلم عن اصل الدين بخصوصة. مش بناخد درس في الشرك. هناخد يناخد الأصل الدين. ما هو الذي يؤثر على لا إله إلا الله ما هو الذي ينقض لا إله إلا الله لكن الذي ينقض لا إله إلا الله الشرك الأكبر فالأجو ب rogue Allah عز وجل الع الشرك الأكبر. لي بنقول الأكبر لإن لأ الشرك منه أكبر وأصغر كما هو معلوم من أهل أين من كلام أهل السنة. فمسلا يقول رياء شرك. أخف ما أفحف عليكم الشرك الأصغر قالوا ما الشرك الأصغر ع fewer الله قال رياء يبقى ده الشرك الأصغر بياخد ش أحكام الشرك الأكبر منا ده مش نقول صاحبه اترفع عنه اسم الإسلام وبقى اسمه مشرك لا بنقول ان الإنسان اذا عمل عملا دخل عليه في فريقيا بيصال لله عز وجل وبعد الله واحد بيقصر طول صالح شوية أو أحسنها شوية فينقص من عمله بقدر ذلك لكن بيبقاش اسمه مشرك اسمه مسلم يا ذال ان لما كان اللي يعمل الشرك الأكبر بقى يرفع عنه اسم الإسلام يبقى اسمه مشرك ولذلك تفتح كتب اهل العلم دول يتكلموا في باب الردة يقول لك ان المرتد ده زيه زي المشركين بيتكلم عليه زي المشرك بيكلم احكام المشركين بل يكون اسوا كمان من المشركين اللي هم لهم كتاب يعني زي المشرك اليهود والنصارى والمجوس لهم شبه كتاب لا ده يكون اسوا من كده يقول لك هو مشرك يسوى بالوثني لانه مالوش كتاب خلي بالك من ده يبقى يرفع عنه اسم الاسلام ما هو الشرك الذي يرفع به اسم الاسلام قال الله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء كما قال الله عز وجل عن أهل النار قالوا تالله كنا لفي ضلال جديد لإذن سويكم برب العالمين هذا الشكل أكثر قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ده الشرك الاكبر الشرك الاكبر الذي يرفع اسم الاسلام عذبا بالله أن يجعل المرء لله وحده خلي بالك من دي بقى أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلق قلت ثم أي قلت إن هذا العظيم ثم أي قال ثم عقوق الوالدين قلت ثم أي قال أنت زاني حلال تجارب الشاهد من الحديث قلت ما أي ذنب أعظم هذا هو أعظم الشرك عشان كده لما نفاجئ نلاقي ان بعض الكتب المصنفة في موضوع المعاصي وهم يقول لك ان كل معصية شرك تفهم كلام السلف كده لاحسن في بعض الناس اللي كتابه منتشر قوي وهنناقش ان شاء الله هيجي معنا في سكه كده انا منتشر وسط الناس كده لما اسس كتابه اسسه ازاي قال كل معصيه شرك واذا كانت كل معصيه شرك يبقى خلاص في حصل بعض المعاصي ممكن كده تتأول وتعدي المعاصي عادي قال اه قال خلاص بتؤول وتعدي الشرك عادي فلم يدري هو عاوز يجيب يجادل عن المشايخ رح الله ايه راح وقع في البدع اصلا لبدع الخوارج لأن اللي بيقول ان كل المعاصي كفر هو الخوالف فخلي بالك من دي عندنا معاصي بالدرجات ففي عندنا الشكل الاكبر في عندنا الكبائر في عندنا الصغائر قال الله عز وجل الذين يشترون كبائر الاسم والفاحش ها الا اللمم او اللامن ده الصغائر والذين اذا فعلوا فحشه ها الكبائر او ظلموا انفسهم ده الصغائر قال لبالك من دي المغايرة دي او دي المغايرة احنا بكلمة نارضة عن الشرك الكبير عياذا بالله الشرك الكبير الذي ينقض الاسلام يرفع اسم الاسلام قال ان تجعل لله ندا وهو خلق كما قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله هو ده الشرك الكبير ده الشرك الاكبر قال حضر الحكمي رحمه الله في السلم والشرك نوعان فشركه الأكبر به خلود النار الا لا وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر خلي بالك يبقى ان تجعل الله ندا يعني إن مثل ونظير اجعله زي ربنا سبحان وتعالى لو عملت كده يبقى هذا مخرج من المدى قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وأما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر فالاكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله وهو الشرك الذي تضمن تشويه آلهة المشركين لرب العالمين لرب العالمين ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: اللهم إن كنا لفي ظلال مدين إذ نسويكم برب العالمين خليناك من حتى الجدوى مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه وملكه وأن آلهتهم لا تقلق ولا ترزق ولا تحي ولا تميت وانما كانت هذه تسويه في المحبه والتعظيم والعباده كان لذلك بقى, بقى. في المحبه والتعظيم والعباده يبقى لما نقول لي لا عقوبه الا بقانون يبقى اتخذ مبدا معلوم دغري ده ده بدون تفاصيل مش هتقول لي لا والله في المادة الفنانية اصلا الله عندنا مش كلام ده. ليه بقى? لان الذي يعاقب ويأمر وينهى هو الله عزيز. كده لما نيجي بقى نتكلم عن قضية التواغيط وتواغيط الحكم والغزيرو. هنتكلم مسألة الامر والنهي الخلق والامر. قال له الخلق والامر. كما خلق يأمر سبحانه وتعالى. يبقى ايزا الشرك انتاج على الله ندري وخبرك وهو وهو خلقت. يقول ايه? الاكبر الذي لا يغفره الله الا بالتوبه شوفوا يا اخوه دي عقيده اهل السنه من اصاب من المعاصي شيء ثم تاب توبه نصوحه تاب الله عليه اي معاصي حتى الشرك لا فيها ده الأكبر الاكبر اذا تاب منه بخصوص كده خلاص تاب الله عليه. طيب واذا اصاب المعاصي فمات ولم يتب كان امره الى الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه بشرط خلي بالك من الحته دي بشرط ان يموت مسلما ففاعل الشرك الاكبر ارتفع عنه اسمه ولذلك ترجع تقرا في كتاب مثلا الزواج ابن حجر الهيتمي لما يتكلم عن الكبائر يقول ايه يقول قد درج الناس على ان يتكلموا عن الكبائر عن ال... يبت... في الكبائر في الـ الـ الـ الشرب الخمر او نحو ذلك من الكبائر ولا يبدأون بالشرك لان الشرك لان الشرك صاحب مش مسلم خلاص ما بقاش مسلم فبيتكلمهم من المسلمين يقولون طوبين. انما ادلقاش لك خلاص قلت انني اتكلم عن الشرك لانبه عليه بس. اذا ما اتكلم عن ليه بانبه بس. عشان انبعت على خطر. فبدأت الكبائر بالشرك. انما في الحقيقة ان الشرك ده خلاص خلاص ما بقاش, ما بقاش اسمه ولذلك قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى وما فحواه قال ان قول النبي عليه الصلاه والسلام رفع عن امتي الخطا والناس همسكوا عليه قال عن امتي فمن لم يكن من الامه يعني لم يكن من المسلمين فهذا لا يرفع عنه المساله دي خلاص ليه لان هو في اكبر من ذلك واصلا هو هو مش مستن خطا فخلي بالك يا اخوانا المساله في غاية الخطوره إذا اذا المعاصي بتغفر صحيح لكن الا اذا كانت خالية من الشيء. عبد اذا لو لو جبتني بقراب الارض خطايا ثم اتيتني لا تشرك بي شيئا مسار. مسار لا لقيتك بقراب همصا فزود شرط ده لا تشرك بي شيئا مش كده قلنا الحديث اللي في, في الاول لما اتكلمنا على مساله المساق قلنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل النار قال له الله عز وجل عبدي لو أن لك ما في الأرض جميعا تفتدي بني من هذا اليوم قال نعم يا رب فقال له سألتك من هو أهون عليك من ذلك وأنت في صلب أبي أن تشرك شيئا إذا له آمل يخشى بالشفاعة يعفو الله عز وجل عنه ابتداءا يدخل في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام مدخلش النار خالص يشفع له قبله ويدخل يدخل النار وبعدين يتشفع له ويطلع إنما انتقدت لا إله إلا الله أصلي دي. يبقى خلاص انتهى دعم استقباله ده بقى اللي قال ياله يتاني قدمته لحياتي أنا حياتي اتضمارك خلي بالكوا المسألة دي مهمة جدا وخليك ماشي معايا واحدة واحدة وأنا بالله عليك ذاكر اللي بقوله لك ده, ده مستق بالك احنا فتن كبيرة جدا ولا يغرنك وخلينا اقولها كده هو بشكل واضح لا يغرنك انك تجد حد من سوب الى الدين بيكلمك هذه المسائل واجهوك اليها لا يغرمك ذلك فان الله عز وجل قال الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ها يؤمنون بالجد والطهور خلي بالك من المسألة دي. قال يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرفians يقولون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فتحذر هذا بشكل خلي بالك جدا. لا بد أن تؤمن بوصول هذا الدين. إذا لا إله إلا الله شرك كبير الذي لا يغفر الله إلا بالتوبة منه. وهو أن يتخذ لمن دون الله ندا يحبه كما يحب الله عز وجل. وهو الشرك الذي تدامنا ايه تسوية اهليات المشتفين برب العالمين زي ما ذكر الله عز وجل قالوا تالله ان كنا بفضل المظيم اذن سويكم برب العالمين يقول رحمه الله وانما كانت هذه التشويه في المحبة والتعظيم والعداد لما تيجي تسأله تقول له الله عز وجل لك اصبحت الله عز وجل من الخالق المدبره هو الله عز وجل طبعا فيش حاجة خاصة طيب ومن اللي من اللي بيحكم بقى ولا حكمنا كمان انا اللي هنا اقول للناس اللي بالعقوبة والحلال والحرام انا اللي اقول شايف ازاي فسو قانون الفرنسيين ونحوهم لكتاب رب العالمين عشان كده حياتي معنا ان شاء الله بعد كده هنشرح بقى كلمه صعود ان ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع ابو شريحه رضي الله عنه لما عاد كان اسمه ايه كان اسمه ابو الحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم حتى اسمك حغيره لك إن الله هو الحكم وإليه الحكم عز وجل ولذلك الحكم بغير منذ الله انتهاك لحق لي لي توحيد الأسماء والصفاد كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل ناجي قال ابن القيم رحمه الله ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو هو شر منهم أو دونهم وتناول القرآن, لا وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تلقى ضعور الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهل يقول النساء ابن بقول ان القا بيقول ان الشرك ده هو زي الشرك بتاع القريش على طول طول زمان كده بالظبط بس ناس كتير مش حاسه بكده فقول له ده شو يقول لك بس ما تتفهم بوقك اللي انت بتقوله ده شرك ايه ناس موحدين بالله يا جدع عيب عليك اللي بتقوله ده بالله الناس ده الله ربنا انت قاعد مدنخر في الدين كتسامه اهو ده, ده تنخر في اصول الاسلام ايه الموضوع انت بتعمل زي الجاهليه بالظبط وانا هجيب لك بعد كده بقى ثقيف لما لما قوموا اسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم بداوا يكلموه بالتشريعات الأول الشرك وبدأ كلهم في الشرك ثم في التشريعات لا سب لنا بقى لا تب لنا الخمر، لا سيب لنا حاولك الحديث إن شاء الله بطولي في وقتك عشان تشوف إن الأمر ده له جذور ولذلك قال عمر رضي الله عنه إن تلقى ظهور الإسلام هروة هروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهليه وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وزمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه وهو لا يعرف. ازاي? انه مش عارف الجاهلية. ولذلك لما لما كنا بنقول كلام الشيخ اه احمد شاكر. رحمه الله. كان احمد شاكر يقولي القانون الوضع ده قال ده كان ده لا يستريد فيه انسان لكفر. وبعدين قال لي ايه? قال وهو الياسق العصري. تبقوا سلت لها لاس معترضة. الياسق, الياسق ده بقى عشان خان ده كمشان كيس خان ده رجل رجل صعب جدا. ايوان ما اولاده دول كانوا بيباعوا الاسلام. احكي لك قصة طبعا. طبعا. بس عايز اعترض عليك بالحته دي ان كده كده فدولادك كانوا بيعتنوا بيه ده وده شكل خنده راجل كده لكن ده حاجه بالقوانين دي حاجه حاجه كده ده ده قانون كده بس نوصل منه يعني حنوصل يعني ما نحتاج لا مفيش نوصل هتوصل بايه هتوصل بيه هو لا يصلح ان يكون مركبا اصلا قال كما سياتي ان شاء الله في في, في في كلام عن ده لكن ايه اللي بيخليه بيقول كده بيقول كده ليه الواحد يقول لك انا بقول نعم انا بقول نعم للدكتور عشان بقول هم نعم يعني ايه يعني بقوله مانا يعني لا بقولش نعمل نفسي هي ما انا فاهم انت بتقولهم هما طبعا هو مين احيانا بيستاذ مواجهه يعني انا عايز افهم الفكره في يعني بقولهم هما يعني اي كلام معلش معذره يعني انا لازم اواجه ده لاني لابد المصارحه واحنا قلنا قبل كده الكلام دهوت واحنا في في خطبه لله ثم للتاريخ تذكرونه موجوده الحمد لله متسجله وقلنا هذا دستور تفضل بقى توقف تقول لي بقى والله يسوكم ملتحني. وكا... هذا الدستور هو حكم الجاهلية. فيش كلام تاني. والعجب ان هم اقرب كده يعني يعني اكثر المتكلمين في دمنا. قد قولك هو جاهلية بس حباب اضطرين. هنشوف بقى خدفت للتواجهة. لكن هو قولك دي هادي زاهلية. اذا هي جاهلية يعني? فمنهم من يظن انه قد يدخل في الجاهلية اللي ما يعرفش. الجاهلية على وجهة. اللي يقول ابن تامية رحمه الله في اقتضاء الثلاث المستخيم يقول هؤلاء العلماء عوام الذين لا يعرفون حقيقة الاسلام دول عوامل وإن كان منهم من ينتسب للفقه والعلم قال كذا لكن هم سموم في حقيقة الدين عوام، ما حدش يقللهم ما ليه يقللهم إيه مش حدش يقللهم إذا متصورنا ممكن يسخل في الأمر ده ولذلك قال ابن خايم رحمه الله وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه وهو لا يعرف إذا آه لا والله إذا تتوقف طب ده ايه جمعة وصلت, وصلت لكده ده وصلت لكده هم اه وصلت لكده اكثر من كده كمان لانه لا يدني يقول وهو لا يعرف انه هو الذي كان عليه اهل الجاهلية او نظيره او شر منه او دونه فينقض بذلك عرى الاسلام عن قلبه ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعه تصور انا اخلي بالك من المساله دي إذن هذا هو الشرك اللي حيتضح بقى لما نتكلم عن الطاغوت اللي هو بقى الشريف الرائع هيخش هنا هو ده تفسير بقى الشركاء شكلهم إيه يفتع طواغير في المسألة الكفر بكل دين بقى بالمجمل يكون كده إذا ان تجعل الله ندا وهو خلقك قادي ده تعريف الشرك صرف وعباده الوصف التعريف ده كويس قوي ده تعريف قاله الشيخ السعدي رحمه الله في شرح كتاب التوحيد قال ايه قال الصرف وعباده لغير الله عز وجل صرف وعباده كده هزعلت منك صرف وعباده وخلي بالك اوعى تعريف العبادة صرف وعباده لغير الله عز وجل زاد عليها قايد كمان جميل قوي قوي الشيخ علي الخضير فقه الله واسره رح قايل قال صرف وعبادة رأسا لا تفسير بقى رأسا يعني من رأسها يعني واحد أمن يصلي ركعتين لفلان خلاص صلى صل لفلان سجد لفلان عبادة خلاص ده كده عمق على الشيط الأكبر خلي بالك من آه طب ما في عوارض اهليه بتاعها ندرسها هشوف إيه عوارض اللي نفع هقول لك الكلام ده ان شاء الله كله جين له بس خليك ودي مجمل كده دلوقتي ودي مجمل كده دلوقتي اللي بنفرك انت <تصفيق> إن كده. وإذا عملت توجه إلى الله عز وجل من ذلك وكما يقول ابن الجوز رحمه الله فإنه إذا وقف علماؤنا الحمك الله أن إذا وقف علماؤنا إذا وقف العالم المذبوع في الشمس وأنا في الظل فهل يقوم الإنسان العاقل فيقف في معه في الشمس متبعه أو يفارقه قال فلا يختلف أحد أنه يفارقه إذا حيقفه في الشمس الحر وراء قال فهو أحرى أن يفارقه في لو لقته بقى دخل خد انحراف اقول له ولذلك يا اخواننا احنا بنقول كان الكلام قديما عن البحث العميق كان المكتب محطوط عليه كتب رصه كتب ومنقل فيه الاجماع من الكتب النهارده بقى كلمه ونص ليه بالطريق عشان ايه بقى هو كده عشان احنا كنا غلطانين كنت اقوله يا جماعه الكلام ده كنت بتقوله زمان يا اخواننا المسألة المسألة بشكلها وحش قوي. بقى لك كلامك القديم يرد على كلامك الجديد. ده بشكلها صعب القرار. ولا كنا غلطانين. البعض اجاب كده. كده هون? بمنتهى البساطة انا بقى انا بقى خلفك بقى لي كل المدة دي. بقى لي كنا غلطانين? وخلاص كده خلصت. لا طبعا ده ايه? قال ابو ابو مسعود الانصارية رضي الله عنه وقد دخل على حزيفة بني اليمان رضي الله عنه في مرض الناس فيه. فقال له اوصيني فقال له حذيفة رضي الله عنه اليس دين الله واحد قال له حذيفة رضي الله عنه اليس قد عرفت الحق قال بلى قال فإياك والتلون فإن دين الله واحد قالوا عرفوا الدور دين الله واحد يبقى ما تقولش بقى النهارده السكان بتاع زمان ده كان ايه والنهارده إيه اللي غيره طب البحث بتاع, إيه بتاع النهارده فين البحث المطور زي زمان بتاع النهارده ما فيش ما عندناش ابصروا مواقع أخدمكم أيها الإخوة وإني لكم ماصح نقبل إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآت أسأل الله عز وجل يجعلني عليكم ممن إذا ذوي بادر وإذا نهى انتهى وعقل ما سواء في هذا النفسه وأقول خولي هذا واستغفر الله عظيم لكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته